الباب الثاني من أبواب فتات التوحيد. درس صلب التوحيد وما يكفئه من الذنوب. رأينا في اللقاء الماضي أن المصنف حاول رحمه الله أن يبين معنى التوحيد، أن يبين معنى التوحيد، وما كان سبب. وذكر أنه من أهزه خلق خلقة الهن والإن ووفرة في الوصول وهو أول أمره وهو أحق الله على العباد يعني هذه كل أمور سبينه معنى هذا الأمر ثم ذكر فضله ثم ذكر فضل التوحيد وأهد العلم ينصون على هذا أن الذي أراد أن يتحدث عن مسألة المقر فلابد أن يعرفها ثم يذكر فصلاها لا بد أن يعرفها اولا وإلا فبعض الناس كما يقول بعض اهل العلم اذا حدث عن فضائل بعض الأعمال ولم يذكر ولم يعرف هذا العمل لا يعرف هذا العمل فالناس يسمعون الاسم وفضله فقط لكن حقيقة هذا الشيء الذي يتحدث عنه لا علم لهم به لا علم لهم به مثلا كثيرا ما نسمع الحث عن التوحيد أو التنبيع عن الشرك بذكر آيات فقط والأمة ليست لها منزلة أن تعيى كرام الله نباشرة وإن ملاب الزهن ينزل إلى مستوى ثامعة فيخرج الإنسان وقد سمع في محاضرة أو إلى آخره وقد سمع عن الشرك وهو ممن يقع في الشرك ويقول والله يوني الحقيق أو الشيخ أو المحاضر تحدث عن أمر مهم وربث عن مشركين وفعل ما فعل لكنه ما علم أنه من من تحدث عنه هذا خصوص المتكلف لأنه لن يعرف لهم ما الذي أراد أن يطالب وهو أن الشيخ هو فعله عبادة لغير الله أو تخديث شخص لمكانته عند الله أو شيء من هذا بمعنى أن ينزله تلك الآيات تلك النصوص إلى المستوى النساء إذا لا يستطيع من تعريف الشيء ثم ذكر فضله ومكانته قال فضل التوحيد يعني أراد أن يبين فضل التوحيد للتوحيد فضائل كثيرة. وأراد أن يبين كذلك تكثير التوحيد للزنود العنوان باب بيان فضل التوحيد يعني وخبر هذا كنف بيان فضل التوحيد. يعني هو النص. وما يكفيه من النص. ما في اللغة تطلق على الاسم وعلى الحق فهنا يمكن أن نقول باب فضل التوحيد والذي يكفيه من النص. ما الموضوع؟ الموضوع باب فضل التوحيد. والذي يكفره من الذنوب الذي يكفره التوحيد من الذنوب وقلنا هذا اللفظ انه عرضنا ما انها موصوله لكي يفهم السامع من الذنوب ما لا يكفره التوحيد باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب والذي يكفره من الذنوب نعم الظنوب لكن التوحيد يكفر شيء منها شيئا ويمكن أن يعرفها مصدرية باب فضل التوحيد وتكفيره الظنوب وتكفيره الظنوب وهي أقوى وهي أقوى أن تكون مصدرية استدل بقوله تعالى الذين آمنوا ولمن بصيمانهم بظهر أولئك لهم الأمر وهم مصدرون هذه الآية جاءت في سياق محادث إبراهيم وقومه على التمثال. إبراهيم قال أتحازوني في الله؟ تحازوني في الله يخلد هذا ولا أخافه؟ ما ما شركونا به؟ ذيب؟ لا يشعر بشيء. من هذا تهذت لنا خلاص؟ الله يشاء رب في شيء منا من يوقر من الأولى وما ولا قال تعالى منك لا يوقر هذا ولا أصاب ما تشركون به بمعنى إنما تقع من هذه المعبدة التي تعتقدون أنها تضر الإنسان إلا يشاء رب في شيء لو اجتمعت الأمة على أي يضره بشيء لم يضره إلا بشيء قد كتبه الله عليه يعني كتب الله عليه شيئا لا تدموه الى هذه الاو ترى لم تصبو فهو واقع لا محاله الا يشاء ربك شيء ويعرف بكشاء ثم قال وكبر اطع ما اشركتم ولا تخافون لنقر ونقر ولا تخافون انكم بالله ما لم ينذر به بين فبهانا صبا لأن هنا مقاربة بين خوفه من الأوسان أن تضمهم وبين خوفه من الله سبحانه وتعالى أن يعاقبهم لأنهم أشرقواه بيهم قالت أي الفريقين أحقوا بك يعلم هنا مقاربة أي الفريقين أحقوا بهم إن كنتم أتعلم هذا الجواب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيماناهم بذرء أولئك لهم الأمن وهم مثبتون أولئك لهم الأمن وهم فيه. هذا السبب يمكن أن يكون سئنا وابتداء من الله سبحانه وتعالى حكم حكم الله عزيز. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيماناهم بذرء أولئك لهم الأمن وهم مثبتون حكم يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى أجاب بدل هذا السؤال جواب هذا المثال إبراهيم أي الفريقين أحق بالأمن؟ قال تعالى الذين آمنوا ولم تؤمن رسلهم يمكن أن يكون إبراهيم هو الذي تحدث سأم وأجاب يقول أي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين أقلوا إبراهيم عليه السلام يقول الذين آبنوا ولم يسلمون بالضرب أولئك الأول من أن أو مرسلون هذه أقوال المصفين تقريبا في هذه الآلة إما تكون في إناس من الله سبحانه أن يبدأ وأن تكون من فقط أو جاءوا من الله سبحانه بإستهام إبراهيم عليه السلام أو أن إبراهيم أجاب مته وأن إبراهيم عليه السلام أجاب نفسه مشكل ببنكم يكونوا منكم مش يكون يكون الله جوبة؟ جوبة؟ لا يمكن أن يكون صالحاً هناك جوابها الله أكبر هل أنت جوابها؟ هل أنت جوابها؟ هل أنت لا هل مستقيم؟ العقيدة لا. لا, لا يشكر هذا الكلام الله سبحانه وتعالى فإن يقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ونسوه ومنهم بضل لا يشكر أن يكون الله سبحانه وتعالى أجابه عن هذا السؤال لا يشكر أن يكون إبراهيم هو الذي أكبر بما أوحى الله إليه العقيدة لا لا يقع فيها لم. ولا تغيير يعني إبراهيم هو الذي أفضل والذي أجاب نفسه لا لأنه من عند الله وحي من عند الله إذا هذه كلها لا إشكال فيها فالمسلمين عندما قتلكم فلا يعني ذلك الاستراث قضاء أنه يقولوا ينطل في مصطل في مصطل واحد الذين عاملوا ولم يربطوا إيمانهم بظن أولئك لهم الأمن وهم موتدون على أي مصطل سيئ محكمة على أي مصطل سيئ محكمة القصة هذه الآية مشهورة عندكم النص، أن الصحابة لما سمعوا هذه الآية، الذين آمنوا ولم يرثوا إيمانهم بالضل، أشتدعوا. يعني الأمر خطير. أن الأمن لا يكون إلا لمن لم يرث إيمانه بالضل. إحنا ما كحتجش الخطر، لأننا لا نعلم اللغة العربية. الذين يتم موصوف يدل على العلوم لا مسلالة. هنا يقولون جميعنا الذين آمنوا كل المؤمن يدخلون فالصحابة يحلمون هذا العامة الثانية لم يلبسوا إيمانهم بظلم الظلم لذلك في سياق لذلك فتعم كل ظلم الذين آمنوا ولم يقع منهم أي ظلم أي ظلم ما وقع منهم هؤلاء هم الذين يَتَّحِحُونَهُ الأمن وَلِيْبِدَةِ هنا الأمر يقوم هنا الأمر يكون صعب لا يقع منه ضرب قط هذا الذي له الأمر لكن من وقع منه ولو مرّك هذا مستثمر ليس من أهل الأمر هذا من يفهمون سهموا الصحابة لله الله عليه لأنهم أهل العالمية قهر العالم سهموا العموم من قوله تعالى الذين يعني هم الظرء يقولون أنهم قال عظم من النفر في سياق النفذ فتعهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لم نفذ لم نفذ إلا النفذ في سياق نفذ تعهم ولنبد أن نتحدث عن الظلم الظلم ثلاثة أخصان الظلم ثلاثة أنواع ظلم العملي لنسل ختمات إما أن يكون هذا الظلم شركا وهو أعلى أو أن يكون معصية دون الشرك ختمات اللول هذرني وش الشرك بالله الثاني المعاطي فديدنا الشرك كلها نقول ظالمة نفسه بالشرك وظلم نفسه بالمعاصي ذلكم شفاء ومنها البداء ومنها قلب البداء الثالث ظلمه لغيره من العباد الثالث ظلمه لعباد الله اذا هنا الظلم الذي جاء في الآية على العموم لن يلبث ايمانه بظلم لوط شرك ومعاصي و التعذي عن العباد ومعباد هل يزعب هذا الآن نقول لا يمكن أن يكون الأمن لأحد ولا يجد إلا أنه لم يقع في هذه الثلاث الناس مصفحة بشأن من هذا الذي لم يقع في معصيا من هذا الذي لم يقع فيه هذا غيره لا نتحدث عن الشيء نقول الشيء أشده لكن في هذه الصعاب قهموا هذا الخطرة في هذه الآلة ومن حيث الحكم يقول هذا العلم أن هذه الأقسام الثلاثة الأول بيوانه يعني ما جمع فيه أرطفنا الأول هو الشيك الشيك ونقفل به الشيك الأكبر ونقفل به الشيك الأكبر الشيك هذا لا يغفره الله وطائبه وخلد الثاني ظلم العبد نفسه بما دون الشر تحتم شيء أذى الثالث ظلم العبد غير هذا ما يطرق الله منه شيء لا بد أن ترجع حقوقه إلى لا أحد تقال النبي عليه الصلاة حتى تقطف الشاذ الجرحاء الشاء القرن في روايه حتى تقطف النمله هل القره من الذره والمراد بالذره هنا لغيه الحيوانات تقطف بعضها من بعض فكيف بين الانسان أن فكيف بينه يعني, يعني هذا الديوان لا يترك اوض الاول لا يغفره وما والثاني تحت شئاته لا الثالث لا يطرق الله من شيء يعني ما أخرج من راجع إليه ما أخذته من الناس راجعه غدا أمام الله لا بد أن ترجعه غدا أمام الله فالصحابة فائنوا هذا العموم بأنه إن كانت الآية تنفي الأمل على من فوق منه ظلم العام الذي يسمى لها الثلاثة فهو في خطر فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفألوا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما ألم يسمعه إلى قول عبدالصالح إن الشرك موظلم عظيم. هذا العمور فخصص الظنة العمورة كيف؟ لكن السنة هي التي فخصص أن المراد بالآية الشرك أن المراد بالآية الشرك إذا تخرج المعاصي دون الشيك وخرجت وخرزت المرعية فبقي الشيك صاحب الشيك الأكبر لا أبن له لفي عين الأمن لا كلوع الأبل واحد شير من يعني نقول أن الأمن المطلق يعني كعمل الأمن المطلق هذا النكاس عام أيضاً. مطلق الأمن كفي شيء من الماء. الأمن هو الماء. يك. الأمن هو الماء. فإن فيه أش الكمال الأمن المطلق. مثال وخبر. الأمن المطلق هذا يكون عام. ومطلق الأمن يكون وليس الكل المطلق الأمن مضط مضط الكل الذين لم يسركوا بالله شيئا هل عندهم مطلق الأمن أم الأمن المطلق بمعنى المشرك لا أمن له للجن ولا لكل هذا أحينا المسرك لا يسركه الأكبر أما الأصحف يظهر فيه أهل البداعي والمعاط إذا صاحب الشفء الأكبر لا أنذن له لا رزق ولا كرم يوم القيام من أهل والعذاب ومن أهل القلوب صلى الله عليه وسلم أهل التوحيد أهل التوحيد منهم العصاء ومنهم غير الذين تابوا إلى الله توبة النصوحة وعلى رأسه الأنبياء والصالحين. فالذي له الإيمان الكامل والإيمان الكامل يستيقون به بماذا يكون الإيمان الكامل بفعل الطاعة والشناب المعاصم والشناب المحرمات من بدع ومعاصم ومنها غرض العبد هذا الذي يكون الإيمانه كاملا فيستحق. الأمنة المطلق بمعنى لا خوف عليه يستحق الأملا المطلق لأنه كبلة إيمانه بالإيمان عن عندك بإنيان دعاء فهذا له الأمنة المطلق الكامل بمعنى إيش على تعال على إنا أولياء الله أو ما سيكون نكير نكير لا نقص ولا نقص عندنا بعض أهل التوحيد وقعت منهم بداع شف أطعب معاصي ضمن العباب هؤلاء نقص إيمانهم في وقوع المعاصي منهم لأن الإيمان يزيد بالطعب ويقصص بالمعاصي فلما وضع في معاصي الله سبحانه وتعالى كل معصية توعده الله بالعقاب عقالي سببها صرقة هذا هذا كل معصية وعيد لأن الكبائل ما ثبث لها وعيد وكذلك أظنه هذا ليس عنده إيمان كامل عنده واحد شوية للماء هو عنده إيمان مؤمن لكن إيمانه ناقف. إيمانه ناقف لم يستهد الإيمان لم يستهد الإيمان وعنده الإيمان لكنه قليل فكذلك أمنه لا يكون كاملا هو عنده الأمن من الخلود وبقي الخوف من العقاب الذي لا يكون خلودا عندنا الثوى عدم الخلود هذا لن يخلق فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنَ هذا داخل فأمنه من القلود لكن لوقوعه في المعاطي يستحقه العلقات فهو تحت مسيئة الله سبحانه وتعالى فلا يأمن هذا لاعب ليس عنده الأمن من عذاب الله سبحانه وتعالى إذا التقديم سنائل أهل الإيمان الكامل هم أهل الأمن المطلق كامل هذا يقصر الله ليس عنده خوف. إذا يذكر عن الحسن رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى يسمع لعفده بين خوفين وأمنين. متي عنده وعنده واحد خوف واحد أمن. الميت يكبر ما يكيد سمعه. بمعنى إن كان هذا في الدنيا ما خير ويقول لا يضر مع, مع الإيمان. هم يقولون أيضا يقع مع الإيمان في لا يضع لما يخافه إيمانه كما هو ولو كان هذا الذنب ما كان ما لم يستهل الشكل أكبر ما لم يكون كفرا هذاش عنده لا أعمل في الدنيا فهو يوم القيامة من الخائفين لأنه خاطر معارض فيه في الطعام الله صغدا أمام الله هو من الخائفين الذي خاطر الذنب في الدنيا يكون يوم القيامة آمنا إذا لا يشمع الله إلا بينه أمن في الدنيا وأمن في الآخر إن كان آنشاً في الدنيا فهو غداً من القائف أحسن شيئاً لله أعني بعد ذلك أما إن كان في الدنيا قائفاً يخاف طائفة سبحانه وتعالى يستعد أنازل سلبه يستعد عن ذات. وإن وقع تاب إلى الله سبحانه وتعالى وستغطت هذا لهو الأمن في الآخر لهو الأمن في الآخر إذا لما نتحدث عن الأمن المطلق هذا لا يكون إلا لأهل الإيمان الكامل أما أهل المعاصي الذين نقص إيمانهم ليس عندهم الإيمان كامل، فهم آمنون في الآخرة من؟ من القلود في النار آمنون في الآخرة من القلود في النار إلا عندهم هذا إلا أن تقع عندهم صفر لأنهم تحت مشيئة الله إن شاء غفر لهم وإن شاء عزلهم هكذا تخموص الذين آمنوا ورم ينجدوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم أمل وهم ممتدون هل يجدها؟ قال بعض السبب في الدنيا والأمن في الآخرى الاجتداء والتوفيق والتوفيق للعمل الصالح في الدنيا والتوفيق لطارق الشيخ والإبتعاد عن معاصر الله في الدنيا والأمن من العذاب يوم القيامة والأمن من العذاب اللاهي يوم القيامة إنما ها إلى بقول كلام النبي سيمية رحمه الله خلصنا في السدقة يقول رحمه الله والذين شق ذلك عليه الصحابة رضي الله عنهم ظنوا أن الظلم المشرور هو ظلم العبد نفسه هو العام وأنه لا يكون بعمل ولا إبداء إلا من لم يظلم نفسه إنما عاصي كل يوم. من ذلك عليكم تبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام المقصود ثم قال وهذا لا ينبغي أن يؤاخذ أحدهم بظلم بظلم نفسه إذا لم يظلم أي أولئك لهم الأمن لما لم يقعوا في الشركة الحكبة لهم الأمن لما لم يقعوا في الشركة الحكبة لأن النبي صلقان قال لا تسمعوا إلى قول إلى قول عبد الله الصالح لوجه إن الشركة لظلم عظيم يقصد خواله لقمان إذا صرف النبي عليه الصلاة والعموم لخصوصه بالشرك الأكبر يقول ابن تيمي رحمه الله وهذا لا ينفي أن يؤاخذ هذا الذي لم يقع في الشركة الأكبر هذا لا ينفي أن يؤاخذ بظلم نبي لا ينفي فتذلّب الله تعالى فمن يفعل إثقال ذرة خيراً، وبيعمل إثقال ذرة شراً يرى إثقال ذرة من الشر يرى ماذا يقتدش الشيء؟ ليس إثقال ذرة في, في, في, في, في لا إثقال ذرة في الشيء كله ومنه الشيء ومنه ما خبيث ومنه المعاصي. وسأل أبو بكر رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني عبو بكر يقول رضي الله عنه يا رسول الله وأينا لم يعمل سوء عاما سوء عاما الشرق فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا بكر هلست تنصف تنصف هلست تحزن هلست تصيبك النأوة يعني اشتب مستناءات الدنيا الأمراض والحزان هذه يقولها تصيب الإنسان فقال النبي عليه الصلاة والسلام فذلك ما تجزون به بمعنى أن هذه المعاصي تكون أن هذه الامتلاءات أمراضا فلا تكن سرير لتكفير تلك المعاصي لتكفير تلك المعاصي لأن هذه من الحسنات ويوم القيامة توزن الحسنات والسيئات توزن الحسنات والسيئات سرقيش السيئات إن كانت الحسنات حكر والعبث والعلم يقول رحمه الله فمن ثمن ثلما قال ثمن ثلما من أجناس الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والإهتداء التام وهو الشر الأكبر والمعاصي التي دون الشر وظلمه وعاد عباد الله بمعنى أنه لا يزايا سأل الجنة كما قال ومن لم يسلم من ظلمه نفسه الثانية فمن سلم من اثناء الظلم الثلاث كان له الابد التام والازدهار التام الاول الثاني ومن سلم من ظلمه للثان كان له الابد وازدهاره مطلقا ماشي تمام؟ مطلق اي جزئيه اي بمعنى انه لا يتغير كل جزء هذا لا انتس دخول النقص كما وعد بذلك في الآية في وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم إنه لم لا يقع في الشركة الأكبر إنه قال لذلك هو تحضر وليس له الأمن وهم هو قال وقد هدىه الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة ويأخذ من نقص الأمن والإهداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه وليس مراد جميع عليه الصلاة والسلام بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمر الثاني هذا ليس محصولا للأمر جميع تلك الآيات والأحادي التي جاءت فيه وعيد أهل المعاصي أه من سوطة؟ يقول بعد أحادي ستأشت الله صلى الله عليه الصلاة والسالح والساني وكذلك الأحادي أنها تكون مسوطة بهذه الآية لا قال ليس مصدى النبي عليه الصلاة والسلام بقول إنما هو الشيخ إنما جميع الشيخ بالله الشيخ الأكبر يقول له أنه الثاني والإهتداء الثاني فإن أحاديثه الكثيرة حدث النبي عليه الصلاة مع نصود القرآن تبين أن أهلا كبائث معرضون للخوف أن أهلا كبائث معرضون للخوف لقد مثلا لما لأنه تحزن في أثلا معرضون للخوف خائفون غزان أمام الله لأنه تحت شيئة إذا إن شاء عزهم وإن شاء وفرما تقول آخر ما ذكر من كلامي شيخ إسان ابن سيني رحمه الله هذه الحديث الأول عن عباد بن الصامس رضي الله عنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام نشيد ألا إذا عيد الله ورحمه لا شريك له وأن محمد وأن عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته أن قال إلى مريم وروح منك والجنة حقا وأنها حقا صلى الله عليه وسلم فعلها كانوا إلى عمل أخرجا عن يخفف البخاري ومن خفف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من شهده من لبعموك من شهده الشهادة فيها النفق باللسان وفيها العلم بما نطق به وفيها العمل بمقصود ما نقصه. عليه السلام، وحضرت معنا فيه، وصوت منه. بمن لا بد أن ينطق بها، لا يكفي ذلك في القلب، ومن قال قاتل الناس حتى، إشهاذ ولا إلى الله وأن محمد رسوله، فلا بد من النطق ثالث، لا بد أن يكون عالما بما يقوم. لو سألت إنسان لا يعلم العربي فلشدوا الله ولشدوا أنماحه وقال, وقال, وقال ولا ولم تعرفوا معناها هل يستفيد منها؟ لا, لا يستفيد وهذا بتجمله أن منطق من ناق من ناقشها سيد ولا يعلم معناها هذا غير من أهل الإسلام ولا يصدق من ذلك شيئا الله أعاده ولا يعتقد شيئا الثالث أن يعمل بمقتضاه أن يعمل بمقتضاه وإجابة هذا منها شيء كذلك والعلم بمعنى والعمل بمقتضاها العلم الرمانة والعمل بمقتضاها أن يعتقد ذلك بقلبه أثناء الحديث أن يوافق القلب اللسان أن يوافق القلب اللسان تقول أو قال قال منا تخف نشهد هم يقولوا نحن نشهد وهم يعلمون عندهم عيد وإنماش أرادوا ماذا أن يعلمون معناه عندهم عيد ما يعلمون معناه نسهو إنك رسول الله نسهو إنك رسول الله إن قل إنك رسول والله والله يعلم إنك إنك رسول والله نسهو أين كذبنا هم يعرفون معنى الكلمة ونطقوا بها المقتضاء لم يعتقدون ذلك بقلبه. فلن تنساهم من أخوة الله تعالى أنهم كاذبون لم تقدر منهم والله يعلم إنك نرسوله هذه الجملة حقيقية لم يكذبوا في الكلام وإن كذبوا فيه في الاعتقاد مثل هناك المقتضاء إذا من آره يستفيد بالسهالة لا بد أن يعرف معناها وأن ينطق بها وأن يعني بمطلبان من شهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد طبوه النفية والإثبار لا إله إلا الله وحده توكيد لقوله إلا الله توكيد لقوله إلا الله ففي معناه وقت من الواحاد وحده, وحدة ومفردا لكن حيد له ما حيد معنى اي توكيد لقوله إلا الله لا شريك له توكيد لقوله لا اله الا الله اذا قال أشهد أن لا اله إلا الله هذا يكفي في حصر العبادة ها في الله سبحانه وتعالى لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى لكن أراد التوكيد فقال واحذو توكيد بقوله إلا الله لا شريك له توكيد بقوله لا إله فهو نسي وإثبات وأن محمدا وأشهد أن محمدا على نعلى أشهد وأشهد أن محمدا عبد هو رسول، واشهد أن محمد رسول الله هذا واشهد أن محمد رسول الله نحن نشهد أن محمد ما. نشهد أن محمد رسول الله لكن كلمة عبده أن محمد عبده ورسوله في رب'm عبده فيه رسل على السوفية أو على من غانى في بابه أو في شخص الذي عليه السرب والسلام هذا عبد وليس معبود عبد وليس معبود رسوله فيه رسوله على الجميع أهل الكفر والإلحاد فيه رسوله على الجميع أهل الكفر والإلحاد ليس محمدا هو بحذن محمد وإذا هو مثلنا كونه عبد مثلنا كونه عبد وعالي عنا كونه مرسول رسول من الله سبحانه وتعالى إذا فما جعله مساوي للبشرية في بشريته وجعله عالي لرسالته هذا الذي قمنا به ومن ساواه في البشرية مطلقة وهم الكفري. أو عانوا في بشريته أنه أعلى من البشر عم الغيب باستغافة بعد موته طلبوا الكوفي من الله بجائه هذا كله جعله أعلى من بشرية فهو عبد دون غلو وهو أصول يعني خدمه الله سبحانه وتعالى وصفاه على غيره بالرسالة. إذا علاقتنا بالنبي عليه الصلاة والسلام موضوع الاتباع في رسالته عليه الصلاة والسلام. إنه رسول الله سبحانه وتعالى. قال وأن عيسى عبد الله رسول. نويا فرع الله من أجمع الأحاديث في دار المتقين وفي دار العقائد من أجمع. قال أجمع وفقار أو من أجمعين. يعني استمر على كثير من الأمور التي به النفي والإثبات وأن عيسى عبد الله ورسوله عيسى بن مريض وأن عيسى عبد الله ورسوله بعض أهل المعين يقول يستفاد من هذا أن النطراني الأراضي أن يسلم نفسه هل يضيق نفسه هل يضيق لعيسى وأن يسعله عبدا لله سبحانه وتعالى وأن عيسى عبد الله والنعيسة عبد الله عبد الله رضوا عن النصرة عبد الله رضوا عن ما جعلوه عبدا لدا ولا مجعلوه ابنه إله جعلوه ابنه وجعلوه إله فكونه عبدا لدا عن رضوا عن ورسوله رضوا اليهود الذين جعلوه ابنه ذن ولا يقومون به بل هم بقتله وقدروا أقمن وقتلوه حكمه وأنه هو لم يقتل فهم بمعنى قتلوا قتل عيسى عليه السلام قتلوا قتله وهموا بقبله وأخذوه بالنسبة إليه أخذوا عيسى وتمكنوا منه وقتلوا ولم يعلموا فلأوا مع غيره فهم بالنيا وبالعمل قتلوا عيسى لكن الله سبحانه وتعالى رفعوا الله إليه وقال وما قتلوا وما صح إذا قتلوا غيره فمن حيث الحق قاتلوا نبيه لا عيسى هم اليهود حق قاتلوا نبيه لا عيسى هم اليهود لكن من حيث الحق الصحة هل لا لن يقتل هل قتل لن يقتل إذا قتلوا حيث حكم كان يستحقون العذاب من أجل قتله من عيسى عليه السلام قال وكلمته ألقاها إلى مريم. كلمته كلمته كلمته ماذا؟ المبارك هو؟ الله سبحانه كلمة الله كلمه الله هي الكل كلمه الله هي الكل خلق الله سبحانه وتعالى في كل سكر كل كلام الله سبحانه وتعالى سلام الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يكون كن فيكون في هذا الشيء فالله سبحانه وتعالى خلق عيسى بكلمة لي. كن إذا خلق عيسى بكلم كن منفصل عليك فليس عيسى كلمة الله وإذا عيسى خلق بسبب كلمة الله فقرها مرات النطاة يقول هو من الله كلمة الله أي هو جزء من الله عيسى لا عبد الله إذنه بصر لا على قصره الأنوية لا على قصره الأنوية إلا أنه أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون معجزة كما كان آدم على قصر وعجزة أكبر من عيسى معجزة آدم أعلى وأكبر من معجزة وإلهة خلقه أكبر نوع جزء عيسى لأن هؤلاء غالب فيه وجعله إلهة إذن وكلمته أي قوله تعالى كن بسببها كان أما كن فهيصفت من الصفات الله سبحانه وتعالى الله خلق عيسى بكلمته وجع فيه روحه وروحه من كلمته ألقى إلى مريم وروحه من هذينه قال في هذين النصارى طبيعية أي وش من بعض الحمد لله وماذا تقول؟ كيانية جنسية من تبين وروح عزنق من هنا ابتدائيا أي ابتداره من الله وروح من الله ابتداره من الله بعد الخصوصة دخل على قبل حاجة الآمن وتدعي عالم أو دخل عالم عالم فقال قليلا إن هذا يستذل ببنوة عيسى من الفقر ورفض منه ذات الشبن أيضا ولدو اذاكر المقدس ولدو فقال العالم ما اكتشفها وتاخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا يصح الله جميعا له وروح له وروح له هذه ولدو انت لقته لعنه الله فقال عالم وتقال لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا شيء تمره ما عامه في نقاف الارض وعامه جميعا منه مما من الله هل يمكن ان تكون جزء بعضيه؟ هل يمكن عقلك يفكر في هذا؟ علاش اتحاد هذا كله من الله؟ هذا كله من الله، فعيسى من الله الروح هل هو كائن مستقل او وقط اذا قطعت هذه مستقل من الورقه ان كل تكون ورقه كائن مستقل اللون وقط من كل شيء كل لوحده و مستقل هذا شنو يركب الوقط والكائن المستقل الكائن المستقل يكون من الشيء لكن راحته أما الوقت ليكون القوة ضرية واحدة وسضربت هلك الوقت دائما ملازم للموصل طيب المضار المضار إما أن يكون وقت أوش كائن مستقل قائم بنفسه كما يقول واحد شيء إما يكون واقف أو كائن مستقيم. الآن الكلام كان واقف ولا كائن مستقيم، واقف ولا كائن مستقيم، لما يكون كل كائن واحد؟ نور؟ لكن الروح واقف أو كائن مستقيم؟ كائن مستقيم خرجوا هروح لما تعفين في الجنة. روح شو هذا، إذا نشتغل، مستقل فكل كائن مستقل أضيف إلى الله فهو ما أضيف لكن في المسلحة في ذلك، في المدى غير المسلحة في ذلك، لكن ما أضيف إلى الله نقول بيت الله كتاب الله كتاب الله، كتاب الله، في الله عباد الله ناقف الله هذا قلناش مخلوق إذا روح روح مين الروح أشهد كلنا لن مستقيل إذا نول مخلوق خلقه الله أما كلامه سبحانه لهوكم ماذا يقول وقت وقت إذاً خلقه الله بصفته وهو مخلوق من مخلوقاته فالخبير خلقه الله بكلمة منه وهي وصف سبحانه من أوصافه سبحانه كلامه يتكلم ماذا شاء وكيف شاء كما يليق بجانه سبحانه وتعالى أما عنده فجعل فيه روحا وهي مخلوق المخلوقات المكتب مخلوقاً مخلوقاً إذا إذا لا علاقة لريث بذات الريث هذا النصارى قالوا له كلمة عندما مخلوق وهي منه فجعل أبي وهي جزء من الله يرونه نعتبره جديلاً إذا مكلا ال ال كلام جافيه و خاطرنا نبدا نبدا نتكلم لنا نطلب الى مقدر كلام الله يخلق إذا خلقه الله بي بما خلق وهو قد من الله على قوله الله صار ما ادري ماشي مسلم على قوله انصرا فشاركوه في جزئيا شاركوه في جزئيا هل الروح فأية من الله؟ من إبداعية من الله إبداعية. عندنا آية الله سبحانه وتعالى يسأل إنسان السلام فأنت قلت للناس اتخذوني وأولئك إلى هذة اتخذوا النصار موسى عيسى وهمهم إلى أين هذا عن الثوارث هذا عن الثوارث فالأم عيسى إلى أن اتخذ النصار إلى أن تحدد مريض ثلث أهل الثفر وقيلت لها أخوات منها كون عيسى جسر من الله أي لزم تكون مريم لأنه هو النبي. في من من يناقش النصر أقوى مريم. أفهم؟ إلى هذا هذا الذي بقى الله الله. المصداق في أقوى النصر ما هي مريم؟ فش خيف مريم. قل قل أن عيسى من من مريم. وقول عيسى على قول إما على زعم الواحد إبن الله إذن جزء منها من ما فلا بد بدل مريم لا أصلا لا هو علاقة بالألواح قول الثاني هناك طائفة تعبوا ذم تعبوا ذميا هذا قول ثاني هناك طائفة تعبوا ذميا ذكرها إبن هشمي على ما أقص هذا القول قالوا تعالى إما أن نقول لأنه جزء منها أو أن نقول على قول من أشبت طائفة تعبده مريم يرى وتعبده وتعبده عيزة. يقول يقولنا الشهد أن لا إلهي أنه وحده ولا شريك له وأن محمد العبد هو رسول وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألصها إلى مريم وروحه منه والجنة حق أي وأن الجنة حق وأشهد أن الجنة حق فالجنة حق فعذ الله سبحانه وتعالى لي للموحدين عز الله سبحانه وتعالى للمؤمنين للموحدين مما نعتقد أنها مقلوطة قبل خلق الإنسان الجنة خلقها الله سبحانه وتعالى قبل خلق الإنسان وأقبل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما خلق رب العزة سبحانه أقبل جبريل فقال لا سمعها لها تامع إلا ما دخلها بمعنى هو فعل ما يستحق دكولها ثم الله سبحانه وتعالى أراد ابتلاء العباب فحفت هذا المكارث فأرطل جبريت أخاف أخافه أو أخشى أن لا يدخلها أحد والجبريت حسنت عن قبل ابتلاء المال إذا ناشط الأغض وقع قبل هذا قبل أخلقي الإنسان وقبل ابتلائي الإنسان هذا من أذلة النبي عليه الصلاة والسلام في ربخ أن العبد في قبله يرى مقعده تضاحمت إن كان من أهل الجنة فيرى مقعده في الجنة والناس الموثون من العهد آدم بل, بل مات منهم قبل موت آدم لوجه ربيض قتل ولذا هذا المقصود من الحديث أن وجود الجنة قبل وجود الإنسان خالف وجه الله إلهته الجنة والنار مطلوب حقاً لخلق الإنسان ذكر الله في القرآن في القرآن قال تعالى الله يعرضون عليها غدوا وعنده عرضون يعرضون يعرض لن النار يعرضون عليها بذوة وعشية ويوم دقوا مستعدوا أدخلوا أهل ترعون أشهد العالم إذا كان يعرض عليه مقعده من, أو من النار قبل أن يدخلها متى؟ إذا تضرنا جدقية النار والجنة كلاهما بخلوقتان استقبل خلق الإنسان خالص هل نعتذل سألو الكلام بعقلهم لا بنصف بعقلهم لا بنصف قالوا ما الفائدة من, من وجود الجنة أو النار؟ آخر. ولن يدخل أحد الجنة ولا النار إلى بعد قيام الساعة بعد الحساب هذا بعقلين وإلا فالناس يستفيدون اليوم من الجنة ومن النار الميت كذلك أنت تعلم أن الله سبحانه خلق الجنة وهي موجودة الآن فتعملين في إدراكها ولدخولها. <تصفيق> النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الله اشتكد إلى رفياة سبحانه وتعالى فأدلنا أن تتنف تتنفس في السنة فيه. إذا نحن نحن نحن بأسنى في الحياة هذه مخلوقة في نهاية الآن هذا القلوب الأدل على أن ننزلنا والنار مخلوقة خلاف قول المعتذرة المنفئة المعتذرة عقلانيون دليلهم العقل فلو كان الدليل من القران او من السنه وصاب عقله فهو مرضون لكن كلمه العقلانيه رغم المعتزله اطلون من, من السهميه هؤلاء القوم اذكر في القرن الثالث بدأت هذه الأمور وهذه معتقده لكن اليوم ما زالوا بفكريه لا بد بفكري. لقد عنا من يرد نسوط القرآن ونصوص السنة بعقله ولا يتسمى بمعتذرة إنما لأثنى كثيرا فننتبه إلى مثل هذا لما يأتي كلام الله سبحانه وتعالى أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام صحيحا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أما أجل التسليم لا أن يرد بعقله لا أن يرد قال والجنة والنار حق أدخله الله الجواب من شطية من شهد من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسوله وأن عيسى الله ورسوله كلمة والقائلاء مريم ورحمه أن الجنة حق أن الله حق جوابه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل إن على أي شيء كان من العمل هذا ذكر ليس فضلش لفضل التوحيد منذ التوحيد التي ذكرت كلها داخل في باب التوحيد شهاته أن لا الله لنا وأن محمد رسول الله ونعيب تعطي الله ورسوله ونسوى القايلة مريم وروح أمه وأن الجنة تحقهم والنار حقهم فتتخلوا ينقل في باب التوحيد ولا يدخل في باب الأعمال ولا يدخل في باب الأعمال لكن دائما مع الحصر لواج نعم، مثل سناء مع الأرض، وأن هذا لا ينفي تأثير الظروف على المحيط. هذا لا ينفي. أدخلوا الله على ما كان من العمل. أش كتاب الله سبحانه وتعالى من معاصي أو غفره الله له سبحانه إذا ما لا بد أن نستحضر هذا. يعني بعض الناس يفهم المطلق. لو ما لم يقع في الشد لا يتكلم في بعض. لا. أهلنا أحد من أهلنا. أهلنا أحد منا عامل. وسيأتي معنا بعض النصوص في وقت لاحق. وبنفسه في هذا القلب. الفائدة في هذه الأحاديث أن منزلة التوحيد أعلى من أي منزلة. أن تجعل يجعل الإنسان لو الأمن المطلق أو مطلق الأمن. الفائدة هي أكبر مما يتصور أن أهل التوحيد. لن يخلد الا ما يتطور الانسان نقول عليه صوره ثلاثه يوما من داره يوم في زمان في حياته في الاخره انه ذلك يخلد ماذا ايضا ولا يقع في الشيء الاكبر هذا الذي يخلد اما ان نقول لن يدخل النار هذا مع التصيل الذي سبق لوجه انسابه الى الله مما وقع منه أحلط لله سبحانه وتعالى وغطر الله سبحانه وتعالى ما كان منه أما أن نقول كل من وحد الله سبحانه وتعالى بيطلق هذا أنه بيطلق تتطلق من وحد الله بيطلق ولو فعل ما فعل من المعاصي ومن الطامات هو من أهل الجنة المطلقين هذا هذا لم سنوء أحد من السلام إذن خلق صدر التوحيد وتكفيره الظلم وأعلمتها والضليل الذين آمنوا ويمسوا إيمانا بظلم فهمت ثلاثا من العموم في قوله الذين وفي قوله ذبعا بظلم أي في سياح أن نفس تعب. والظلم ظلم العبد نسه بالشرك الأكبر ظلم العبد نسه في المعاصي دون الشرك الأكبر ظلم عبد غيره النتائج صاحب الشرك الأكبر لا يغفر الله فالمخلص فينا أهل المعاصي دون الشرك الأكبر تحت نشيئة الله سبحانه وتعالى من ظلم غيره من العباد لا يغفر الله بل فلترضد تلك المظالم إلى أهله سترضد تلك المظالم إلى أهلها ومراد النبي عليه الصلاة والسلام من قوله إنما هو الشر في قوله ألم تسمع يا قول عبدالله إن الشرك رضو عظيم لا يعني نفي العقاب عمن لم يشرك بالله وإنما النفي نفي نفي الخوف أولئك لهم الآن نفي الخوف خوفا خوف مطلق لمن عنده الأمن الإيمان المطلق الخوف المطلق لوجه لن يدخل الجن لن يدخل النار الذي لا يدخل النار وجه صاحب الإيمان مطلق أي بالإيمان الكامل صاحب الإيمان الكامل تزرعه دخول جنة بدون بدون حساب بدون دخوله إلى جنة دون النار لا خوف عليه يوم مسيان أما من عنده الإيمان الناقص مطلق الإيمان فعند الروح الأمن من الخلوب في النار والقوف من معاصيه فهو تحت المشيئة والقوف من معاصيه فهو تحت المشيئة أظن هذا الملقص ألا ألا ألا